بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 كما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في بطغيانهم يعمون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا رم فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّبكم عموم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد و.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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إنكم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل رزوو منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 إلا الفاسقين الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصل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 إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنت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 وَالْبُرْوَحِيْنَ قُلْ نَهْبُطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَا تَبِعَهُدَايَ فَمَا تَبِعَهُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا هُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يُؤَخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وإذن جئناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أم ربك عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرع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 مِن دَارِئِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عَن دَارِئِكُمْ فَتَابَ عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوان كل من طيبات ما رزقناكم وما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 ما توبت الأرض من بق لها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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عود ربهم فلهم أجرهم عود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناك بقوتي وذكروا ما فيه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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تُمرون قالوا دع لنا ربك يبي لنا ما لونها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 اللول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي, كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 أفتطمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً منكم مِن كُم دِيَارِهِمْ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 بسم اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي الله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فِي قلوبهم العجل بكفرهم سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هروت وما وما يعلمان من احد حتى يقولا اننا نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين دي من احد إِلَّا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قابل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَالَّذَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِدَّةِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمُه وسعى في خَرَابِهَا أُولَئِكَ ما كان لهم أن يدخلُوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيٌ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تُولُّوا فثمَّ وجهُ الله إن الله وَاسِعٌ عليم وقالوا اتَّخَذَ الله ولدًا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كلٌّ له قانِتون بديع السماوات والأرض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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أوسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملههم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, وأني فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِرُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُطْرِرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من س نفسه ولقد استغيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رباه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها, إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْنِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَائِعِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَنْكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ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 وإذا تولى ولا سعى في الارض يفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذم فحسبه جهنم ولبئس المآب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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة, والملائكة وقضي الأمر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 هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر قُلْ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم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 والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لِسَاءُكُمْ لكم لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الله اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنَاقُوهُ وَبَ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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخاف أن لا حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا, أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا, متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم وَإِنْ فَرَّطْتُمْ لَهُ نَفَرِيضَةٍ فَنِصْفُ مَا فَرَّطْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ قَرِيبٌ للتقوى التَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده مسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيك التابوت أن يأتيك التابوت فيه سكينة من ربك وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ قال الذين يظنون أنهم لق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالس وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وأتى الله الملك والحكمة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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَا من كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَجَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ ولو شاء الله ما قتت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 ما بعثه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 الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أفقوا من نوى ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأنعام كالذي يوفق ما له رآء وَلَا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلداس لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذى القوم الكافرين ومثل الذين يوفقون أموالهم بتجاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أوفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أوفقوا من طيبات ما كسبتم أوفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث من هتوفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب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 إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.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 ناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتو بدين إلى أجل مسمى فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسر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 نا واغفر لنا ورحمنا وعفوا لنا واغفر لنا ورحمنا أت مولانا أت مولانا فصرنا على القوم الكافرين.